ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أُمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ كما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله وأن تخشا فلم ما قدم زيد من ها وطرا وعدنا كان ليكليل زوجنا كهالي كي لا يكون على المؤمنين حرجون اِذَا قَضَىٰ مِن حُكْمِهِ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ فيما فرض الله قول سن الله في الذين خالفوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا <تصفيق> وَكَفَى اللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ قُلِ اللهُ وَخَتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وَكَانَ نَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ